Go واشتعلت الشيب ولم اكن في دعائك ربي شقي yeah بسم <تصفيق> الله و و <تصفيق> عاقل وقد بلغتم يا <تصفيق> والله الله جليل الله تعالي فخرج على وابر بوالديك اي والله الله اكبر Assalamu <laughs> كان شرقياً، والذكر في الكتاب مغية ما إذا من هيها مكان شرقياً. 登 thatt We عالَمٌ آيَتِ للناس ورحمة إِلَى وكان اللَّهُ قويا لا ذا من تحتها الا تحزني فلا بقى من تحتها أَلَّا أن لا تحزني الله يا الله رائف سِرّ يا لَنُكَلِّمَنَّ الْيَوْمَ من فأتت به قومها تحمله في شئ فريدة. الله أكبر. الله الله الله الله الله. ما يفتح لي أي والله. ق. الله قالوا الله. كيف نكلم من كان في فِي صبيا والزكاة ما كنت حييا قال, قال إني عبد What about? وان well, um... سَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ ذَائِلِ قِبْلَةٍ رَّبَّنَا أَعُوذُ بِكَ أَن اسمع دقي وأبصد يوم فسرت إذ قضي الأم وهم في غفلة. وَاَذِرْقُمْ يَوْمَ النَّحْشَرِ إِذْ قُضِيَ الْأَجَلُ فِي غَفْلَةٍ بِعَنِي أَهْدِكَ يا ابتي لا تعبد الش شیطان کانا لرحمن عصیها عليك عليك عليك حج حج حج حج حج قال اراضب ان انت عن اهلك يا كرم الرحيم لا لم يومنا لي يا الله الله قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيبًا وَاَعْتَزِلُكُمْ وما ينا وجعلنا لهم لسانا صدقنا عليه يا في الكتاب موسى іنهو کان رسول وا کتاب اسماعیم Al-Fatihah. the uh...